السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين واننا ان شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين اسال الله لنا ولكم العافيه